مَنْ يَعْمَلْ وَمَا مِنْ رَأْيِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ او مالك يوم الزين إياك نعوذ الحمد لله رب العالمين هو أمال رحيم مالك يوم الحمد <تصفيق> لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا كانا و هيا كان ثاني اسمنا هو من هو ايمي الحمد لله يا ايها من سائين <تصفيق> وإياك من استعين مما وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مَغْضُوبٍ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نام الله إيا أكبر الله يا ان كان هُوَ الْقَانِتُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ عَلَيْهِمْ وَلَا